بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سوى اخوانكم الاخوان بموقع موقع مجمع عبد الحليم المعين السنه انا اقدم لكم هذه المادات احمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له هذه لك اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له هو الاول والاخر والله تر والباق رب كل شيء عليم اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وفيك يرجع الأمر كله انت رب الطيبين لا اله الا انت هداك رب العرش العظيم فلك الحمد فلك الحمد وكسونا بعد عري فلك الحمد وسترنا بعد ذنبي ومعصيه واثني فلك الحمد فظلوا ملك حمد حمد طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى الهي الى لا تعذبني خلني مكرم الذي قد هان مني فبالعيله انا رجائي وعذك انعذل وحسن ظني وكم من ذله بي في الضرايا وانت علي ذو خلق ومني اذا ذكرت فينمي عليها عضضت امامي وقعت سني يقول الناس بي خيرا ويني لشر الخلق ان لم تعف عني واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله قال لله حق القيام وبنت ربنا الله في الارض حدا رحمه ويد التوحيد في كل مكان اللهم جزيه عنا طيبا ما جزيت نبيا عن امته واطواه مع صحابته الكرام وازواجه الابرار واني بيته الاقياء واطلنا معه برحمتك يا عظيم يا رب يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله عبد وقاله ولا نموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق بها زوجها وبث منهما رجال كثيرا ونزاء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 وخيرو الهبي هد محمد صلى الله عليه وسلم وشغل أمور محدثاتها وكل محدثة في بلعة وكل بلعة الضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعث لما بعد الله تبارك ودعانا أبيه محمد صلى الله عليه وسلم بعده في جاهليه جهلاه عيا قوم يعبدون الاوثان ويسجدون للاصنام يأتون البنات يذبحون الجوا و يقطعون الارحام وتقوى الحرب بينهم لأجهل الاسباب تبعهم قوم نبيه صلى الله عليه وسلم هادياً بشيراً ونذيراً بعدهم عقيم التوحيد فلما نزل عليه قول الله تبارك وتعالى وأنذر عشيرتك تقوى به قال صلى الله عليه وسلم وشمر عن ساعد الجد وصدع بقول الحق فأمرهم بعبادة الله وحده ولم ا علاه من الاوثان والاصنام واقام الدليل والانذار على صدقه صلى الله عليه وسلم من خلال المعجزات التي ايده الله عز وجل بها ولحظ شهوات اهل الشرك والوثان وازال هذه المعتقدات التي عششت في عقولهم وسيترى تعالى قلوبهم قال ابن باخاري ومسلم في صحيحيهما وكذلك اهتم الترمذي في سننه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما انه قال لما نزل قول الله تبارك وتعالى وان للعشيره كان اقربين صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا ثم نادى يا قباحات فجمع اليه الناس منهم من يتهل بنفسه اليه ومنهم من يرسل رسولا ليرى ماذا يقول ثم قال صلى الله عليه وسلم يا بني عبد المطلب يا بني له يا بني لؤي ماذا تقولون لو انني اخبرتكم بان غيلا خلفت هذا الجبل تريد والتقير عليكم هل تصدقونني قالوا نعم نعم ما جربنا عليك كذبه فقال صلى الله عليه وسلم فاني رسول الله اليكم اني رسول الله اليكم وفي روايه اخرى قولوا لا اله الا الله تفرحوا فانططوا عنه واجاح ابو لهب يده وقال تب لك سائر اليوم اجمعنا لهذا واشاح يده هكذا فلذا قول الله تبارك وتعالى تبت يدى أبي لهب وتب تبت يدى أبي لهب وتب إن الذي تولى اتباعا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الجبار والمنتق تبت يدى أبي لهب وتب ما أولى عنه مده وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمامة الحضر يجي بها حال من مثل لاعلم عباد الله انه مهما ورد في طريق هذه الدعوه ومهما حدث المحتشدون ومهما قال الظالمون ومهما دعا الممرمون فان الله عز وجل يكفي دينه لا محاله هذا الدين ظاهر قال الله عز وجل يريدون أن يوموا في أولور الله لأفواههم كيف كيف الكفول في هذه الشمس والله إذنه الجهد يريدون أن يوموا في أولور الله لأفواههم ويقفى الله إلا أن يذن نوره ولو كان يكافرون هو الذي ارسل رسوله للهدى وللحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون فمنذ اعطى النبي صلى الله عليه وسلم داعيا الى الله عند وجد مصرحا بهذه الدعوه بين قوله ما زال صلى الله عليه وسلم من محاولات ذي قاف هذه الدعوه عقابه الله وهذه سنن من سنن الله عز وجل في كونه أهل الحق دائما يقابلون ويواجهون العقبات وإلا فلا يعدهم حق حقا إلا إلى وقع الباطل أمانه حتى يدمغه الحق في نهاية قال الله عز وجل بل نقره بالحق على الباطل فيدمغه فإذ هو ظاهر ولكم الويل مما يخرجون ذهب صناديد قريش وشرفاء مكة إلى ابي طالب هذه هي المحاورة الاولى لمحاربة دعوة محمد صلى الله عليه وسلم وما اجدى اليوم بالفارحة والتاريخ يعيد نفسه ويكرر لحظاته ذهب مشركو قريش صناديه القلب والشر الى ابي طالب عند النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ان ابا جهل سب الالهه وسبها احلامه وحرق جماعنا وكفر آب ابانا وادانا في مسكننا وديننا افلا تعدون عنا فنحن ونحن انت على امر واحد اي على الشر وذره فاما ان تكفيه عنه واما ان تخلي بيننا وبينك فدعى المطالب النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا اخي ان بل عنك امرك يقولون انك قد اذيتهم في مسكنهم ولا دين اي بخروجه وصلاته في البيت الحرام وتلاوته للقران فما تقول يا ابن اخي هل لا تخف عنهم فقال صلى الله عليه وسلم هذا حديث هو الثابت في هذه الواقعة اما حديث يعمل وانهم وضع الشمس في يمينه والقمر في يساره على احترك هذا الامر ما درجته لم يرق الى ولاه الصحه انما ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال له عمه ابو طالب افلا يكف عنه طوال لهم حينما حدق بصره الى السماء اترون هذه الشمس قالوا نعم اترون هذه الشمس قال نعم قال فوالله ما انا بافدع ان اتكئ ما انط بدريعه من احدكم اذا استطاع ان يشعل شعلة نار من هذه الشمس ام مستحيل لانه قد كلف ياكوا رسول الله ان نزلا اليك من رب قال لهم لا استطيع ان اتجاه هذا الامر مستحيل كما لدقيع اهلكم ان يرفع يدهم الى هذه الشمس فيشرق منها شعله من نار فقال لهم المطالب في يد والله ما كذبك مؤخي ا والله ما كذب مؤخي ا تنصرفوا راشين فانصرفوا عن ابي عامر هل انتهت هذه المحاوله أو هل هي محاولات لإيقاظ دعوة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا فهي المحاولة الأولى من أهل الشرك لإيقاظ دعوة نبي صلى الله عليه وسلم أو لتجريد النبي صلى الله عليه وسلم من حماية عمله له ونصرته إياه وتكييره له فهم محاولون بكل وسلم وهذا هو داء اهل الباغي وطريقهم دائمًا لا ملول في القضاء على دعوه الحق بأي وجيه وبأي شكل وبأي صوره فاذا نفذ صبرهم في محاوله تحترع محاوله اخرى للقضاء على اهل الدين نكعد ذهب الى اهل الظالم مره ثانيه ليخط على اصول الله صلى الله عليه وسلم قال له يا أبطال إن هذا عامل ابن الوليد من مغيرة عامل ابن الوليد من مغيرة هو أبتى شباب مكة وأجمله فلك عقل ونصر فخذه واجعله ولدك فهو أحد منيه وقل بيننا وبينك بأخيه قل بيننا وبينك بأخيه هذا النبي ترك طريقك وطريق آلائك وأجدالك وفرق جماعتنا وسب ألافنا فقل بيننا وبينه نقتله وقل عدل بوليه فهو رجل برجل سبحان الله العظيم امروا بلا عمل ان يقتل ابنك مع انه كان على الشف منكر قال له اخلي بينكم وبين اخي ترطون ابنكم اخذوه لكم اي اطعموه واسقوه لكم واخلي بينكم وبين اخي تقتلوه والله هذا لا يكون ابا والله هذا لا يكون أبدا وإنك قد تكف متعجبا متحيط مندهشا حينما ترى رد فعل أن يطهر علم النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه المحاولات لأن يعتد حنفا عظيما وقد استغل بعده عظيما لبني هاشم مزموعا كلامه فيه استغلنا هذا الامر وعقد حلفا بين بين هاشم ومن منقل حلف على الموت او الحياه بنصره محمد صلى الله عليه وسلم سبحان الله العظيم الذي يحكم دينه باهل الشد والكفر ليعلم البعاد على الله ان الحظ من عند الله تبارك وتعالى والله عز وجل هو الذي يربس لهذا الكتاب وهو الذي يحتوى وهو الذي يحتوى تبارك وتعالى حيث قال انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظ وهو دخل الشيخ الالقالب والقصه الطويل الطويل المهم وجاهز الذي نريده ايها الاحبه بحواضر اهل الشام للقبر على حاله هيك او نيل منه ان لم يستطعوا الطعاء عليهم الكليه دلاله لهم وبعد ان لم يقدر تحمله ولم يهدئ اضطواهم ماذا فعل اراد تشويه الدعاه او ان شئتم نقول تشويه الدعوه تشويه دعوه محمد صلى الله عليه وسلم وأرجو أن تنتبهوا تماما لانه اريد ان اسقط هذه الاحداث على واقعنا ليحياه نعم نحن نحيا واقعا الان فيه هرج ولهرج وتخبط وعدم موحي وضبابيه في كل معانيه ان الحزب هذا يقول وهذا يقول هذا يدعي سبحان الله العظيم هذا الواقع يواجهنا احيانا خاذا فيه منافقون يريدون ان يمالوا ايضا من هذا الدين يريدون تشويه دعوه النبي صلى الله عليه وسلم يقولون ان لا ما هو ابلاه والمذاكر في القنوات الفضائيه اللي يشاهد ذلك بعينه ويسمع ذلك اذنه حرضوا على كل الهوى على الاسلام وعلى اهل الاسلام حرب على السنه حرب على صحيح البخاري تشكيك في احاديث النبي صلى الله عليه وسلم وهي اصح احاديث بعد كتاب الله تبارك الله اصح كتاب تلقاه الامه من قبول بعد كتاب الله عن زوجاته هو صحيح البخاري حرب شعواه على السنه حرب عظيمه على الحجاب حرب ونداء في قرايا النار وسواد مراه الرجل وكذا وكذا وجاء فخرج المنافقون هم موجودون في كل زمان ومكان لكن ظهر اصواتهم على في هذه الاونه الاونه التوطراطيه التي يدعونها من شاء من يؤمن ومن شاء من يكفر كل واحد حر حتى من يقول كقاله الكفر ما في مشكله وحق وحق سبحان الله العظيم عظيم. الذي شرع شرعا وحتى حدودا وان ورمونا ونهى عن اشياء فيها مصالح الغلب في الدنيا والاخره والله لو ان لوط الناس بشرع الله ما وجدنا هذا التهافت ولا هذا التخالف ولا هالي ولا قله إلا الادب اللي بيواجه على الدين تدينه هو الحاسد الماء الذي يتسوقه الان كل احمر من يعلم ومن لا يعلم من يفقه ومن لا يفقه رجل لا يعرف شيء لا يا حبيبي يجلس على صحه البخاري قلت فقط الهندسه يفتح صحه البخاري ويكون هذه وانا قضاه في صحه البخاري هو لا يبهب أصلاً أن ضابة الحديث صحيح المخالي ولا يبهب الشروطة ولا يعمل الشروطة التي بها انتبه الإمام المقاري وهذه الحديث يقول كلمات كثيرة جداً لا أقولها حتى لا أشعر تحيش توليونها المهم المهم أن الحرب على الإسلام الحرب على الحجاب الحرب على البحي الحرب على السوريين الحرب على السلفيين هذا لما رأوا من الوضوح والسلام في هذا المنهج الرباني الذي يبني عليه الناس الحق و ا ا اذا سمعته اقلل قلبك كذلك كانت دعوه النبي صلى الله عليه وسلم وهي الاصل ما بعد المشايخ بعدنا بشروا مع ابي قاسم اجتمعوا وكان على راسهم الوليد بن المغيره في ايام الحج وطرط الى ما نسميه الان بتكتيك الهزيمه النسيه خطط خطط وضعها المشركون على انساق وقواعد ليس ذلك من باب العشوائيه لا بل كان لها انساق وقواعد وضعها الان اتفق على الوليد بن المغيره مع قراء قريش وكان له فيهم سنا ومكان استمعوا قوله فقال الديلمان شرف قايش انكم تعلمون ان الموسم قد اقترب موسم الحج الحج قد اقترب وان القبائل او القبائل العرب قد سمعت بخاحبكم فتعال لنقول فيه قولا واحدا ونرى فيه رايا واحدا حتى لا يكذب بعضنا بعض ولا يخالف الله بعضنا بعض خطوه خطوه على اصول على قواعد القاعده الاول اجتماع الناس ليتذكرواهم على دعوه النبي صلى الله عليه وسلم اختيار الوقت المناسب تكهيف تخطيط اختيار الوقت المناسب لمحاربه الكسل وقت الحج تجتمع القبائل قبائل العرب تلتعد ان رجل في مكه يدعو الى عباده اله واحد فقبل ان ياتي هؤلاء لمكه ويسمعون منه وكلامه صلى الله عليه وسلم يتخلل القلوب ويختلفها لانه صدق كلامه صلى الله عليه وسلم صدق لذلك ما يسمع احده كلامه صلى الله عليه وسلم الا ويشهد شهاده الحق بين يديه حق واضح فقال تعالى لن نضع في مصحف واحد حتى لا يكذب بعضنا بعض وهذه قاعده ثانيه يبقى القاعده الاولى اختيار الوقت المناسب وكذلك اختيار المكان مناسب مكة من اجتماع الناس, الناس. الخطة او القاعدة تحيث لهذا الخطة الاجتماع على قبل واحد حتى لا يكذب بعضه البعض قال له لو ادى العرب وقال احد قريش او قال احد ابناء قريش انه ساهد وقال البعض الاخر انه مجوم وقال البعض الاخر انه كان وقال الاخرون انه شاعب لختلف الكلمات ورؤيته لختلف الكلمات ونتوحد فيعجب العرب حينئذ ان كلامه في محمد صلى الله عليه وسلم كذب وافتراء واهمال عالي لكن هذه الكيف وهذه الخطه تعالوا لننوي رؤيا واحده حتى لا يكذب بعضنا بعضا ولا يختلف بعضنا بعضا معه. فقالوا لهم دبيد المدير يا ابا شمس قل انت وان لا في رايا نقول به قال لهم لا لا قول بل قولوا انت واس فقالوا نقول ذا قال الوليد المغيرة لا ما هو ميلك فاترى اين الاحاد وارفاعه فذا كابه بذمجت كاهي ولا سجه الله اكبر طب ماذا لما قال نقول مجنون فقال الوليد المغيرة ليس هذا جنون فوالله لقد رأينا الجنون وأرضناه فما هو لتقطفه ولا تلمسه ولا تسوسه سبحان الله قالوا يا أبا الوليد نقول شاعر فقال له الناس لقد عرفنا الشعر قريبه ومقهوضه ورجزه ومقصوده فوظه ما هو الشاعر قالوا يا أبا الوليد نقوله ساعر قال له الناس لقد رأينا الصحاب وعرفنا السحر فوالله ما هو بعقد باقل السحر ولا نفكه فقال لنا فدي كلنا ماذا نقول حينرى الولي المدير يا ذا علم شمس ماذا تقول قال والله ايمن بقوله لحن وانه لعذ حق هيك النحل عالم زاهر وان له تابعوا هذا وان قلت ببعض قولهم هذا سيعرف العرض ان انه باطل ان قلت لا نحو ساحر وان شاحر فلان ستعرف العرض ان هذا الكلام باطل ولكن اقرب الاقوال ان المرء ساحر ساحر قرض بين المرض وبين المرض وبين المرض واخيه وبين المرض وزوجته وبين المرض وعشيره هنا ايه نزل قول الله تبارك وتعالى في ولي مغير تغني ورشق وحيه ويعيد له مالا من دون وبنين شهونا وما حمل له ترهيلا ثم يقطع ان ازيب كلا انه كان لاايا من عميد سارهبه صعودا اذا يفكر ومد مد يكون فكر وقدر ما لا يفور في شأن محمد صلى الله عليه وسلم فقدر كيف قدر ثم رجل كيف قدر ثم نظر ثم عمس أي قطر وجله وجبين ثم عمس وبسر ثم أدل ورز تكبر فقال إن هذا إلا زحر يقدر إن هذا إلا قرب البشر تلاوت دعونا تلاوة الله تعالى رد عليه فقال سفهي سفه وما الواك بما سفه ايها الاخوه الحرب وضحة على الاعد حرب واضح تجاه تجد اعلام على ادعاء السلفيه دور اهل السنه والجماعه دايماً الإعلام من كذب وأظن أنه قرأ إضم بعض هذه الأخضار الكاذبة المفترى يقولون بعض السلفيين هذا المضايح كذب بعض السلفيين آدوا النساء تبانيجات المكان الحلالي وكل هذا الكاذب والفترى لنعلم خطة تشويه الدعو المشركون لما أرادوا لما لم يستطيعوا المحاولة لقلم على الغالب عمدوا إلى إلى تشويه لحديث الله عليه الصلاة والسلام نعم شروه لحقم ساعد أو شاعد أو كاهد أو مجور وصرقوا عنه فبقوا إلى العرب بكلامه لكن أنها لهم ذلك الله عز وجل هو ذاتي يفتع من قلوب لهذا الدين وقوموا في كل دين نحن الحدح تأي هذا التكارب وهذا التقاطل على الدين يكون سببا في نخول البعض فيه يكون سببا في أطلال الشباب وأطلال الناس على دين الله عز وجل هل هو أضرحة تعالوا كمم تعالوا كمم من؟ أرضو في البالة مثلا ما؟ في أضرحة فتر في بلدين أضرحة في كل بلد الاخرى من الذي يقام هذا المحل الاخرى يعني هذا المنهج يعلم حاله ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من قديم اكثر من 14 قرن النبي عليه الصلاه والسلام وجاء الى قول كما نادى بعد زي الله الحرام ممنوع القصان والزتان ما مدّى النبي صلى الله عليه وسلم يده في بداية الدعوة لحفل الممكن ما مدّى يده على الصلب الباحث وكسر لأنه يخير ممكن, ممكن, ممكن غير ممكن وهذا ما نتعذّبه من صراته صلى الله عليه وسلم أما أن يخرج علينا ويجهر علينا حتى وإن حدد حتى وإن حدد فمن أناس لا تكهمون تين وطلاب السلفيين او انصار السنه او اهل السنه والجماعه او او او من تيارات الايه الاسلاميين هذا الوقت ده ليعقب الناس في السلام لماذا لاننا نمرون على مرحله احس فيها هؤلاء ان الانفصاد يسحب من تحت اقدام يا رب الصوت العالي للاستفاه والشعب المصري ومن وضعه الشعب الكديه يحب دين ويحب اهل الدبر والصلاح بغض النظر عن هذه القرائن للعمل الاسلامي في هذا الوقت تهايقون اهل الدين حتى ينفر الناس عنه وان انا لهم ذلك والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون وهذه كانت خطط في محاربه دعوه الى الله عز وجل من اوجهها انصار وتهدتها واكثر كلام عن ذلك الى ما بعده في الصراحه اقول وليها استغفر الله العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء نبينا مهمة وعلى الآية من أصحابه الإجتماعين ومع المعرفة فخطط, فخطط أعداء الدين من العلمانيين وغيرهم ممن يمشي قلقتهم وأذكاؤهم وغربوهم وغربوهم لمبادئ <تصفيق> الغرض <الذي, <الذي, الذي لا تبه في مهم إلا ولا همه ولا ترعى للفضيلة حقه نعم والله ما لهم الا ترعى لفضيله حق يكيلون بمكاليب متعدده بل انصح التغيير وهم بكيال العداله الاسلام هاولاء الذين نتوقع على قائده الغضب ياتنا اليوم ليرتقب موجه هذا التغيير الذي حدث في بلادنا في دعوه الحريه وتيم القاطين اعلموا بحال الله ان الحريه الى لن تكون قط اذاه الشرع صارت حريه بلا حدود تفسد ان مما تصلح نعم تفسد اكثر مما تصلح فلو قال لي قلت الان انا حر لا يستطيع احد محاسبني ولا ضربته فاي رجل مثلا يشرب خمرا او تخان او حشيشه او اي شيء ودخلت عليه بيته وضربته واتيته وكسرت الاشياء في بيته هل هذا الانسان هذه القضيه مثلا ذلك الحريه ضد ظهور الشر لان القصد هو الغاء لاجلاس القصد ان نصلح لا نفس وإذا تذلنا في حدود الشرع واحكامه كان غير كله لذلك الامر يا رب يا تبارك وتعالى اذا اختلفوا واذا تنازعنا نرجع الى الملا الى القانون والى الماده كذا وكذا من القانون او الى شرع الله الى كتاب الله وان سنه رسوله صلى الله عليه وسلم لماذا لان القوانين البشريه قوانين, البشر قوانين عوراه عورام ترى بعين واحدة نعم. نعم أما قالوهم الله تبارك وتعالى قالوهم لا يعرف إلا أنه قبل لله عز وجل ليس عليك قيم إلا ربك تبارك وتعالى والذي راحبك ويحلم ما في نفسك حينما تعلم ذلك يُحِم مدهز زمرتك فمن الأول الاذالين الان تلقى تها تلقى تها بمعنى المعنى التشدد الجنس تسمع تسمع هذه الالفاظ لهذه الفتره كامله التشدد والشد والتعصب التدهور جسم نحو دين الاسلام الوسطي نحن نريد الاسلام الوسطي هذا الكلام ينشر على صفحات الجرائد والمجلات في وسائل الاعلام قرات رايي الاسلام الوسطي اكيد الوسطيه الاظهر الوسط من اعتنياء نعم الاظهر على اسم ولكن ان يهم قصر الازهريين في التشدد والتعصب والجمود والتحرف هذا ما لا نقبله اي شيء من منا يكون ثلاث ساعات أو أربع ساعات بجنة؟ أي تشده؟ هم لا يكونوا نشهروا نشهروا نشهروا ربنا السبعة في الدنيا والزرعة تشده؟ أي تشده من هذا الذي نتحدمون عنه؟ عشان نحيا والزر تصير، عشان النقاة وقال هذا تشده الوسطية وهد وحضيته إلا ما كان عليه نبيل صلى الله عليه وسلم وأصحابه فإن لا تقوم في شيء فرضوه إلى الله الرسول إن كنتم تؤمنون بداي واليوز الآجر ذلك خدر وأحزم حلوين ثم خطف طرحات من الترون الهداس أصول نور رجع نور وهابي نور سنة نور جهابي نور تكون موجود لماذا؟ حتى اذا سمحنا هذا المصطلح اصطكم كونجا فانا فقط ايه وده اسلوب من اساليب اصطدع عن الادله محاربه الدعوه محاربه الدعوه باعطاء هذا القار اولا للتصفيق بين الناس ثانيا لخلق شعور لدى المسلمين بان هؤلاء قائده طب الاسلام الموضوع الاخر لا والله ما راه الا كما أراه الله لنا ورسوله صلى, صلى الله عليه وسلم الذي نطلق نحته الان متشددا ان يكن النبي صلى الله عليه وسلم صاحب لحم المره المنتقبه الان متشددا بمالا الم يكن امهات المؤمنين المن تكن امهات المؤمنين رضي الله عنهن منتقبات خليني اخي توفيق المرأة تتاجر وتتاثر بامرها عائشة او بامرها ربيعة تتوى العين ليون ليون تؤول الى من يتمسك فيه نظرة كل اشيلاء ما هذا قلاو ما هذا تخلف ما هذا وعيه سبحان الله العظيم وهل هذا الا ما شرعه الله ورسوله كلام عن الحجاب الان كلام شديد والنساء الآن يخرج على الفضائيات والله المرأة لا تحرك بقوعها من مرحب وتعرف الشيء وتكلم وتقول الإسلام ظلم المرأة والإسلام حبث المرأة والإسلام لا مدى أن ناجي لحقوق المرأة وا وا وا وا وا وا وا رأى متبريجة السفرة تدخل مشاعرها وتكشف من خضرها وعند رعاية الله أتحرك ما هم هم هم هذه هي المصطية المصطية كنتم بدون؟ بدون؟ أهله الأسلام محومة صحيح؟ لا والله راح ثم على قول دين الله ان ان الحرص على دوائر هذه القائمه الحرص على دوائر هذه الدين المشجروج يقول لما التقه قبائل سبحان الله ما كانوا ينتظرون بمكه بل كانوا يتقون على الطرقات المؤديه الى مكه ليتلقفوا الرقباء فإذا قابلوهم قالوا لهم اسمعوا إن رجلا بمكة يقول كذا وكذا وكذا هو ساحر لا تسمعوا له مجنور لا تسمعوا له حتى يصبح ناسا عن السماح للنبي صلى الله عليه وسلم ويحوره بينهم وبين اعتلاق دين الحق وسبحان العلم العظيم <تصفيق> الذي يضع في سجدينه لغسك النبي صلى الله عليه وسلم له اعظم تاثير كداعيه كداعيه داعيه في الطراز الاول صلى الله عليه وسلم يؤثر في كائده رايته في سنبه وشكله وبهاءه وجلاله صلى الله عليه وسلم قبل ان يتكلم مجرد انك ترى النبي صلى الله عليه وسلم هذا منظر يؤثر فيك ونحن لم نره صلى الله عليه وسلم لكن نصر الله تبارك وتعالى ان يشرح لنا في روايه صلى الله عليه وسلم تا حاول انفض الناس عن السماع الى رسول الله نسى الله صلى الله ويته تؤذى في الجالس معه فاذا تكلم اثر التنططه الفريق فتصاحبه المتناهيه فيما يجب سماعه بتها هي الى النبي ويسمع الكلام دلوقتي. ثم يقول له صلى الله عليه وسلم ومن اولئك هذا الثور رجل ويسوه انضمات الاسد وبنات الاسد لما سمع عن بروج النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته الى هذا الدين وكان من قليل الاذ وكان يعاني من الجيل يركب الروح الجاهلين فأدى ودخل مكة ودخل وهو معتقد الاحتفال الجازما أنهم سنقارب رجلا قد أصيب في جنوب ليه؟ تشويه الدعوة تشويه الدعوة متشددين متطهدين الأصليين المتخلقين والأخير التشوير عشان أقف أمالك و أقول لك كده و كده قال الله قال رسولكم لا لا لا لا أريد أن يحرر وحور إن شاء الله بيطل عشان يسماعي الأذر فيه ألماء ولكن لا نقل لأن كل ألماء قلت أظنهم في الأذر لا لا ليس كنه ليس كنه علم أذهلين واين في الشافعي رحمه الله من اين تخرج اين المحامي رحمه الله اين مال واين احمد واين السوري وانزاع عليه جميعا رحمه الله الطلاب من اي من اي جامعه تخرجت قصر علم على الازهر هذا خطر مذموم وتعميم الجريمه على الجميع مجموع على دفع على كيانه فكل الناس كده اقول انا اهل مضاعه تشهد لو واحد منهم سرق ثروه او اهل قوى او اي بلد هو اتسرق سرق انا اقول ان اهل البلد جميعا ترضى تعميم مبدا خاطئ تعميم مبدا خاطئ هذا الى نظام اسيدي وهو قائم بان النبي صلى الله عليه وسلم قد اصيب بالجوع فقال لو اني لقيت هذا الرجل لعن الله أن يشريه على يبيه من هذا لم يقول ضمان أزمين يقول له أن لو أن يقض هذا الرجل لعن الله أن يشريه على يبيه كانت جنب وعليه وأرقيه فنبي النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا محمد إني أرقي من هذه الميح يعني من الجنوب من الصلاة إني أرقي من هذه الميح فهل لا لك هي رقية لعل الله أن يشفيك على يدانك هل لك هي دانك سبحانه وتخلصي نقول لك يا مجنوب تعال تعال أعجي قل يا حم وإلى الصد وإلى الأنام وإلى الأدم وإلى الداعية وإلى المعلم صلى الله عليه وسلم والله يرى الواحد فينا يقرا سيره النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوه خاصه في صفه الصبر والكرم اعتقد ان كان عقله هو ايها اخواننا ان صبر النبي صلى الله عليه وسلم على المحاربين وعلى اعدائه لا تقول انك تقول اني مجنون مجنون انا اعقد مني واعقد من ابي وامي وطاق مددك برقية القيتها لعل الله ان يشفيك على قدر هل لك في ذلك فقال صلى الله عليه وسلم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اما بعد وقلنا ان نقول اما بعد قال له النبي يا محمد امسك قاعد علينا كلمات هذه قال ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور انفسنا واعاده ثم قال له يا محمد في المره الثالثه اقعد علينا كلمات هذه فاعادها النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم الله يا محمد لقد سلك الشعر ولا هو بالشعر تَبَثَّ نَحْوَ <نعم> الشَّرْقِ وَلَا هُوَ لِلشَّرْقِ وَإِنَّ كَلِمَاتِكَ هَذِهِ قَدْ دَعَتْ قَاوُوسَ الْبَحْرِ بحر. يعني وقع إذا طاح البحر فإثر في قطرة سيل قطرة سيل تطير محمد أقصد ينك أدارك على الإسلام الله أكبر تقول لي تجربون تجربون زي ما تقول في قطرة سيل ويصادف قلبه قبل الحلم او يصادف قلبه قبل الحلم هنا ايه يستجيب ويستجيب قال له اقصد لك امريئا على الاستاس فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وعلى قومك وعلى امرك يا الله ما لحظه يتهدي وسطب الله عليه وسلم ولا يخطى واحده إلا ويستفدنها في الدعوة إلى الله دبنا مش نوحش يحفرها البينة بس لا وعلى قرم تذهل إليه تنوه إلى الإسلام فقال له يا رسول الله وعلى قرمه فرجعه لا رضي الله عنه ولا عروره إلا إلا الإسلام فلما قامت دولة المدينة وقامت دولة الإسلام بعد أن نحن صلى الله عليه وسلم سفيا فقال أمير الجيش لسيته هل مرضتم على هذه القبيلة؟ قالوا نعم وإحأز قبيل الضمان فقال هل أخذت منها شيئا؟ فقال رجل من الجيش نعم أخذت منها مظهارا يعني قرب الماء أو جرب الماء جران يضع فيه الماء فقال أمير الجيش اذهب طرج اليه بهذه النهار فان القوم قوم ظلمات اعتراف جميل هذه محنه كانت في بيانها المنحه لم يتكلم هؤلاء بان النبي صلى الله عليه وسلم الجنود ان ينادي اسد ليرا هذا الرجل الذي قال عنه انه جنود طرج عنه ويحمل اين الجبال حق ويحمل في صدره الكون بل وليس كذلك فحسب بل صار داعيا الى قبله الى الاسلام صار داعيا الى قومه الى الاسلام بما اجلبه في قلبه وصدره من كلمات عليها نور كما النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك حلمهم صلى الله عليه وسلم وصبره على القران لذلك انا احبك اللي نسألت إن إحنا نحن نحن نحن إن شاء الله شكاك من الناس من يبحث عن هذا الملك ويقول هؤلاء الذين يحاربون ويتنموا عنه ويتهمون ماذا يقولون يقولون, يقولون, يقولون, يقولون؟ يقولون بتعبيد عائس لله عز وجل أن لا يؤمن إلا الله وحده وهذا معنى قوم لا إله إلا الله وأن يتبعوا وهبي رسوله صلى الله عليه وسلم وهذا معنى قوم واشهد ان محمدًا رسول الله تضهير هذا الدين من الشركيات والبدع ومحاوله اقامه جماع استهيه على امور الخلافه الراشده هذا هو هدف هؤلاء ليس لنا هدف الى هذا كما قال معاذ نحن قوم ابتعدنا الله لنخرج العباد من عباده العباد لعباده رب العباد هذا هو الناسق وهذا, وهذا هو الهدف الأسما أن يُعْبَدَ اللَّهُ وَحَّدَ لا شريك له أن لا يُوحَّل إلا الله وأن لا يُزْأَل إلا الله وأن لا يُستغاد يُلْهَ بِالله وأن لا يُقْفَل إلا من الله هذا هو أرض عقيدة المسلمين لا أقول السربيين لا. بل هذا هو أرض عقيدة المسلمين وهي عقيدة الجرحين فلماذا يُتهنوا هؤلاء بالتطرق تدرك الله قلتها بنفسها الامتحان هل هذا حكيم من الى الاحكام قال ما الذي هذا ما الذي يخطئ هل الاعتقاد بالجميع ان تترك الخالق تبارك وتعالى وراء ظهرك وتذهب لمقبول لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا هل هي حقيقه حقيقه لماذا تذكروا حاله بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ويتقبل الى قدره وهو رسول الله ويسالوه ويقولون له ان رسول الله فعل لنا كذا وكذا وكذا يا كتفي وان شاهدك بذاتك والسلفيه او السلفيين او السنيين ويكونوا كل شكل دول يقولون كذا وكذا ايوه نحن لا نقول علم الاضرحه هم حمار ولكن هل هذا النبي القد شد اليه اتحاد تذهب الى بلد وتترك مالك مالك والناس كانوا ينزلوا ياخذوا السال سواء ويذهبون الى بلد يذهبون الى السوق يذهبون الى كذا وكذا وكذا اقسم بالله العظيم لقد سمعت ذلك في اذني لا تجنن بينما انا زين واحد ماشي كده على الكلام يقول يقول شلاخ شعرك عد كان وكذا إذا أين العقشة؟ بل أين الله؟, الله؟ ما هي رؤية الله للجوم إذا؟ إذا أصابنا الطب أو نجوا إلى الكرب نجوا إلى المخلوقين أم نجوا إلى الله تبارك تعالى؟ نجوا وإلى المخبورين؟ أم إلى هذا الخرق يد وعده؟ أنت في يديه نقارير وسنوات؟ اللي عقدتنا هذه فلحمد الله إلنا من المتشد إذا كان هذا هو التشد نعبه لا يوعب إلا الله لا يسأل إلا الله نرى البنع ونصف هذا الدين من الدين والشكيات لا يتبع في الدين إلى محمد حلى الله عليه وسلم إذا كنا نرى من المتشد والتعالي تحذبه مثل هذا فالحمد إلهي نرى المتشد هذا ما أردته أن أذكر به نفسي وإخواني فانتبه إله أحبه محاولة الحرب داعه بستمرة دائمة ولن توقف إلا كل ساعة لكن يحصل في المسلم أن يكون فضلاً لذيباً زكياً داعي ما يراج به وما يراج بعضله وقلبه هم يلعبون على ألتال الدين هذا هم متشددين وما كذا وما كذا يريدون أن يقيموا الحجوم ألنس من أفضح الجهد أن يختبر الإسلام في قضية مقامة جهود الصورة الثلاثة الثلاثة أن يدعون الله أن ينشرونها لها داس هؤلاء الحكم البلد سيقطعوا أي داس سيضموا من يزمي سيخلق كده وكده وكده سبحانه الله وهل هل هو الإسلام هو فقط؟ نعم هل شرق الله ما يضيرك يا عبد والد إن زال يزال فرجم اليس الله هو اليس قد تعالى شر الله عز وجل ما يضرك يا عبد الله ان سرق سارق مال تقطع يده ما يضرك اليس قد اخبر اليس الله باعلم بما يوقع عباده الا يعلم من خلق وهو الذي يقضي هل هذا شر لمن ومرس ام انه شر الله عز وجل ان هو شهر الله تبارك وتعالى وفيه مصلحه قال تعالى ولكم انقصاص حياه هل نؤمن كلام الناس ان هذا قران ولكم ذات انقصاص حياه اي حياه في قدره ذات النفس نعم ان هذا الامر الامر في المجتمع هذا الامر الذي يحدث في المجتمع سال قديم او كثير او السائل في الارض لا جد له في قطعه كعقوة زحف إليه مر السرطان هذا توقع ليردك نزلك أن تقعه في يحيى بقية الجزل أو التحية بقية الجزل يقرر عمره ليحيى بقية الجزل وهكذا عباد الله فمن الظلم ومن ذهب أن يختبر الإسلام في قضية التحكيم الحدود ده شرع الله عز وجل أتمنى أن يأتي يومٌ الوحووو. وأمره على محلات المسلمين ومتنجره وأرى لأكدت مغنق الصلاة دون تحكيم الشريعة لماذا تبقى أليك ورد بياني؟ أبنك بحيطة وإذا سمعت لداء الله حيى على الصلاة حيى على الرأة أبنك بحيطة كمان هكذا بسكت تحكيم الشريعة تحكيم الشريعة في حسنة إلى جانب تحكيم شريعة في التحسين الوالدان تحكيم الشريعة ان تقوم بامر الله في بيتك فتهن وكانها انك مسؤول كلكم راعي كلكم مسؤول عن عيالك تحكم شريعه الراعي في نفسك وفي بيتك وفيك اولا حاج مرعتك حاج هندك واخذ راعيك بالصلاه امر من يصاحب هذا هو تحكيم الشريعه تحكي الشريعة في كل منحي الحياة فلا نقضى بمظار أسود وهي القدر وإلى سبك اردناه وإلى فضع لأنه نقض هذا هو الأسلام ما؟ ليس هذا هو الأسلام هذا كل أولو مش نقض وأقول مش نقض من جنبات تشريع إبناء عز وجل لا نقضى إلا في أحوال ضيقة جادة حالة للحرار والحرار إن استقام العبد إذا استقام العقد قال قطعا يريد هل يترجى يترجى هل يقعد اي كرسي لا والله نسال الله بارك تعالى ان يرد لنا كل هذه الرد الجميل موت الدراهم والمال والاسراف في الباع طباق دراهم اسمع عليكم الكفين قوم قلنا لنا ورضنا قوم في دارنا هذه ومن كان له فضل علينا الله اتحكم في كتابه رسول النبي الله اتحكم في كتابه رسول النبي اللهم حقق لنا كتابك وسنة نبيك انصرنا في كل مكان اللهم اكثر المسلمين وارحم الممنين واغفر الذين علينا رحمتك يا أرحم الراحمين واصل يدينا وأمهاتنا وشيخنا وعلمائنا ومن كان في صدق علينا اقول قبري هذا وعذرني اعذروني في اطاله اسال الله بركه على ان يجعل هذه الاوقات موازين حسنات علينا